بالبصر وحفظ اللسان وادخن الجنة بسلام وصلى الله على سجدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صدقا وعاقينا أتينا يا ربنا النصر المبين. وحفظ اللسان. وادخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أكرم الخلق على ربه، وخير من فيهم به يسأل. يا أكرم الخلق على ربه، وخير من فيهم به يسأل. قد مسني الكرب وكم مرة فرجت كربا بعضه يذهل فبالذي خصك بين الوراء برتبة عنها العلاء فبالذي خصك بين برتبة عنها العُلَاء تنزل عجل بإذن الذي أشتكي فإن توقفت فمن أسأله فحيلة ضاقت وصبي مكوا ولست أدري ما الذي أفعله ولم ترى أعجز مني فما لشدة أقوى ولا أحمل فأنت باب الله. أنت باب الله، فأنت باب الله، فأنت. فأنتذاب الله فأنتذاب الله أي امرئ آتاكم من غيرك لا وعلى رزقك افطرت زهد الصماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم اعننا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وادخن الجنة بسلام وصلى الله على سجدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الشكر الجزيل ما عفنا على نعمة الإسلام أشرف مقتنى إلهي إلهي لك الشكر كل جزيل معفنا على نعمة الإسلام أشرف مقتنا فجودك فياض وفضلك واسع وعفوك مرجون لمن جار أوجنا فأرجوك صفحا عن ذنوب كثيرة وأسألك الغفران فهو لي المنى فأرجوك صفحاً عن ذنوب كثيرة وأسألك الغفراء يا وكان غفران فضوليا المنى فإن تعفو عن ذنبي فشأنك هكذا وإن رمت تعذيب وقهري فمن أنا فإن تعف عن ذنبي فشأنك هكذا وإن رمت تعذيبي وقذري فمن أنا على المصطفى مني أتم تحية وأجل تسليم وأجل تسليم يتم به السماء على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وادخلنا الجنة بسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إني ظلمت نفسي لكن شأنك العفو والرضا فعفو عني أنت رب العباد رب رحيم فتقبل بفضلك توب مني ربي إني ظلمت نفسي لكن شأنك العفو والرضا فاعفو أنت رب العباد أنت رب العباد رب رحيم رب رحيم فتقبل بفضلك التوبة من إن ظني في العفو ظن جميل رب حقك بالمصطفى حسن ظني لاني كنت منى عليك قون ففاز بالمنا والغنى ونجح كَمْ تَمَنَّى عَلَيْكَ قَوْمٌ فَفَازُوا فِي الْمُنَأِ وَالْغِنَأِ وَنُجْحِ التَّمَنِّي رَبِّ جَمِّلْ بِفَيْضِ فَضْلِكَ حَالِ رَبِّ بفيض فضلك حالي وعلى ما ترضى مني أعين الاجر ان شاء الله اللهم اعنا على الصيان والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وادخلنا الجنة بسلام وصل الله على سجدنا محمد وعلى آله وصفته اجمعين فما زال يوليني الجميل فما زال يوليني الجميل تلطفاً ويدفع عني في صدور النواة هو الملك الأعلى هو الملك الأعلى الذي ليس فوقه ملك أرديه لنيل مطالبي هو الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك الذي ليس فوقه أرجيه أرجيه لنيل العروق وثبت الاجر ان شاء الله. اللهم عنا على الصيام والقيام وضبط البصر وحفظ اللسان. وادخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ببابك يا مهيمن قد وقفنا نعز النفس في ذل السؤال ببابك يا مهيمن قد وقفنا نعز النفس يذل السؤال ونطمع في العطاء وقد علمنا بأنك باسط كف النوال فبالإحسان جد طفع علينا ففضلك واسع ففضلك واسع هذا الجلال فبالإحسان فبالإحسان جد واعطف علينا ففضلك واسع هذا الجلال إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مولى المواجد يا أكرم الأكرمين أن نتبعه، تجنبنا به طرق الضلال، وأختم بالصلاة على النبي، وأختم بالصلاة على النبي، وأصحاب وأئبال. اللسان وادخلنا الجنة بسلام وصلى الله على سجدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 أحد الشدات الهائمين الحومي ما حيلة الشعراء ذا غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال ما حيلة الشعراء أبيناهم رهبا لذا هذا الجلال الأعظم إن الذي سواك إن الذي سواك في قرآن يا نور يا نور يوما للتقام عزة للارض إذ أمست لنورك تنتمي يا نور يا نور عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم فالصماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم أعننا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأدخلنا الجنة بسلام وصل الله على سجدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلمي وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلمي متجردا من كل جه متجردا من كل جاه ظاهر وبغير جاه الله لم يستعصمي صلى الإله عليه نورا هاديا متعبدا في غاره لن يسأم هيمان تضرع للسماء دنوعه فيتيه مشتاق ووجد متيام يضمه ضمًّا على رهبته المتبسِّب اقرأ نبي الله اقرأ وابتهي اللعب ربك اقرأ وربك ملهم سبحانه اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ما راح يجمع صحبه بتكتم صلى الإله عليه في سبحاته ما راح يجمع صحبه بتكتومي يمشي على حذر وينشر هديه رشدا من الذكر العزيز من الذكر العزيز المحكم يمشي على حذر وينشر هدياه رشدا من الذكر العزيز المحكم ما كان عن رهب ولا عن خيفة لكن على قدر خفي مره